يقول هل تبديع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله للشيخ الامام يكتب فرق الاستماع لدروسه وقراءة كتبه وفتاوه وهل اعلن علماء اليمن عن براءتهم من وثيقة التعايش اما بالنسبة لكلام الشيخ لا شك انه يكتب ذلك واما بالنسبة لمشايخ اليمن. لا أعرف, لا أعرف أنهم أعلموا براءتهم في من, من الوثيقة إلا أن ما توصلنا الأخبار أو قد نقرأ لبعضهم أنهم يقولون فيها أخطاء ويختفون بهذا اللفظ يقولون فيها أخطاء ومنهم من يصرح بأن له أخطاء ويكون فيها أخطاء والرجل مضطر ولا شك أن هذا غير صحيح ولا نعرف أن الرجل مضطر لأن الرجل أفصح وتكلم بلسانه في خطبة العيد وقال إن الأمر بيدي وليس لأحد علي سبيل فكيف يكون مضطرا وهو يقول إن الأمر بيدي وليس لأحد علي سبيل ثم يذهب ويثني على هذه الوثيقة بأنها تقيم الدين وتصلح الدنيا وأن لها مصالح عظيمة ثم ذهب يعدد هذا أنا قد أشرت إليه في ردي على الخطبة فلا شك ولا ريب أن ومشايخ اليوم الى الان ما زالوا مدانون او مدانون بذلك ان يحذروا من هذه الوثيقة بوضوح وتصريح وانه ما يقال خطأ هكذا ويسكت هذه فيها الكفريات قد ادان العلماء محمد الامان حتى يرجع ويتوب من ذلك نعم